سِئِلَ لا تَقْنطُوا لا تَقْنطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَالرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ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 أتياكم العذاب من قبل أن يأتياكم والتبع احسن ما انزل اليكم من ربكم واتبع احسن ما انزل اليكم من ربكم من قابل من قابل ان فالمعذاب ضغته وانات لا تشعرن ان تقول نفس يا حسرا تقول نفس يا على ما ترد في وإن ما كنتم لمن الساخرين او تقولن لو ان الله هداني او الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين تولا لن ترى الاذا ما لم انني كرم لو انني كرمت فكون من المحسنين بلا قد جاءت كاياتي بلا جاءت كآياتي فكذبت بها فَتَكذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ كِبْرًا مِنْ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عن الله هُمْ نَمَّ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اللَّهَ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَمَفَازَتْهُمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ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 ون قُلْ الأأَفَ غييرَ الله تَأمر بُد أيهجلون وَلاقدَوح إلَلك وَإلَ الذيينَ ي بضلكَ ل إِشوَتَ ل يحَقَ عملك لئلا اسرفقت ليحبطن اعمالكم ولتكونوا من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من الشاكرين الله ما وراء وما قدر الله حق قدره وما قد والله حق قدره والارض جميعا قد وطئ يوم القيامه والارض وَالنُ في خَب السور فصعطَ م في السمواتِ وَم في, ومن في, الأرض. في, من في, ومن في الأرض الأ وَنُ في خَف وَوَضَعَ الكتاب وَجِئَ بِالنَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءَ وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَجِئَ بِالنَّبِيِّ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بينهم بِالْحَقِّ وَلَا يُظْلَمُونَ وَغَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا تاجاها فُتِحَت أبوابها حتى لائبان تاجاها فُتِحَت أبوابها فُتِحَت أبوابها وطال لمن خزنتها وطال لهم خزنتها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ لُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ وَالْمُنَابِرُونَ لِقَاءَ أَلَا وَمَاكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَطَّتْ كَلِمَةُ عذابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ قيل دخلوا أبواب فلا تدخلوا ابوابها انما خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه وسيق الذين اتقوا اللهم وقال الحمد لله الذي صدق وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعما أجر العاملين وترى الملائكة تحا من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون, يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقتط háذُ la ي وَ